<تصفيق> الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المعنى الحمد العالمين والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد فنسعد كثيرا نحن نتشارك حضور لاسبوع العقيده الإسلامية الثالث عشر سائلين الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ومغحبين بالحضور الكريم واصحاب المعالي العلماء وجزى الله سبحانه وتعالى القائمين خيرا على امر هذا الاسبوع يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ويقول سبحانه وتعالى ومن أحسن قولاً من, من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين آه يعلم حضراتكم أن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أعظم المهام ومن أعظم الواجبات وبها نالت هذه الامه الخيرية كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمضون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم وهذه الخيرية نالتها الأمة لقيامها بهذا الواجب العظيم دعوة للخير وأرم المعروف ونهيا عن المنكر وهو واجب تتسع غياله للأمة لكل من قدر على ذلك ولكل من علم علما وهو خطاب عام ولتقوا منكم إما أنها ابتدائية وأنها بعضية كما يقولها العلم عليهم رحمه الله والدعوة إنما تتصل بواقع المدعوين باعتبار أن المدعوين هم عنصر من عناصر الدعوة ofwel de arkaal de aanroeping. De aanroeping heeft elementen: de aanjager, de aangestuurd, het onderwerp van de aanroeping of de berichtgeving, en de middel. En dit zijn de elementen die deelnemen aan de aanroeping. En قالوا أن أول من ابتدأ تأليفا فيه هو الإمام الجليل والعالم المنسوعة أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي عليه رحمة الله وبالتالي فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بهذه المثابة تقتضي النظر في حال المدعوين للوصول لما يجب من يجب على الدعاء من القيام به في في مقابل هؤلاء المدعوين أو المستقبلين للرسالة الدعوية وللرسالة السماوية وأني على البيان أن واقع الدعوة الإسلامية سواء كان في العالم أو كان في الاقليم الذي ننتمي إليه أو كان في بلادنا أو كان في الولاية. يتسم بصفتين اساسيتين وهما اتساع الدعوه وكثره التضييق عليها وهما واقعان متناقضان كما هو واضح فانه برغم من العداء المستحكم ومن شدة الباس على اهل الدعوه وتزاحم التحديات، وطلقة أحياناً، وإئتلاف أهل الباطل، إلا أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تتسع اتساعا كبيرا وهي واحدة من النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الناس. ولكن نحن نحاول نشخص الواقع حتى نقف على الحقيقة.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 هو ضعف الامكانات في مقابل التحديات العظيمه التي تقابل, المد... تقابل... تقابل الدعوه الى الله سبحانه وتعالى وهذا واقع عظيم باعتبار ان طموحات الناس كبيره ولكن امكاناتهم دون ما يكتؤونه ودور ما يرونه ودور ما ينظرونه وهو واقع الدعوة الى الله منذ القديم منذ القدم أن الدعوة الى الله سبحانه وتعالى في الغالب أن إمكانات قليلة وإمكانات شحيحه ولكن بركه الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى هو الذي ينشر به هؤلاء الدعاة الدعوة وينشرون به الخير وينشرون به الفضيله في مجتمعات المسلمين وبالتالي فان الناس يتغلبون على هذا الواقع بما سياتي تفصيلا للكلام عن الوادي من تشخيصات الواقع واقع الدعوه هو انتشار الكثير من المظاهر والظواهر السائبة في مجتمع المسلمين وفي الحقيقة هذا واقع منذ الخطورة باعتبار أن المظاهر والظواهر المتعددة هي التي تصنع مجتمعات الناس الان وهي التي تصنع حراكهم وتصنع علاقاتهم وتشكل جزءا كبيرا من اهتماماتهم وبالتالي فانها تعتبر من اكبر التحديات التي تقابل الدعاه الى الله سبحانه وتعالى جرى تفصيل هذا في محاضرة في هذا الاسبوع قبل ثلاث سنوات تقريبا لما كان الحديث عن عن عن الشباب وما يتصل بهم إلا أننا نشير إلى بعض المسائل الكليه المهمة في هذا الإطار، باعتبار أننا نوصف ونشخص في واقع الدعوة يا الله. فمن ضمن المظاهر الكبيرة هو اتساع رقعة الإعلام والمخاطبة الإعلامية للفرد. فإن الناس قبل قليل. يتكلمون عن ان العالم قريع. ثم انهم بدأوا يتكلمون عن ان العالم غرفه والان العالم هو عبارة عن كفة يد. هذه الكفة التي تحمل جهاز الموبايل. العالم الان في كفة في كفة الناس. انت في كفة يدك تتصل وتتواصل وتتعلم وتعلم وتناقش وتناقش وتحاور وتحاور بكفة يدك وتحقق أناملك ازرار كيبورد الجهاز المتصل أو جهاز الموبايل حتى هذه الأجهزة أصبحت عديمه القيمة لا شو من الخليفين يعني هذه الأجزة هذا الكبير هذه كان حاجة كده متخلفة لأبعد البدد فالعالم اصبح في كفه اليد وبالتالي فإن كفه اليد هذه جاءت للعالم بالشرور والأخطار وأورثت الناس مجموعه من الأخلاق الجديدة والتعاون الجديد والأمر الذي الله سبحانه وتعالى وحده أعلم بما سائر سائدنا الله سبحانه وتعالى لعفاظ لنا ولأسرنا ولأولادنا ولكم يضاف ويزاد على هذا تأثير الميديا وتأثير الإعلام الضخم والكبير فان كنية مشاهدة والمتابعة للإعلام الفاسد هي مسألة حدث عنها ولا حرج والأرقام والإحصاءات مذهلة يا أبعد حدود خاصة وأن مجموعة من الثقافات بادت أصبحت تهدد مطادع الأمة المسلمة وتهدد واقع المدعوين والمستهدفين بالخطابة التعامل والإعلام شأنه أنه يشكل جزءاً مهماً في حياة الناس وبالتالي فإنه يشكل وسيلة من وسائل ووسائل التربية ووسائل المساقة ووسائل التلقي العظيمة والكبيرة. ودونكم المشاهدات للبرامج الخفيفة أو المسلسلات والضخامة الوافد إلىنا من شتى دول العالم ومن شتى ثقافات العالم بعضها ثقافات وثنية. وبعضها ثقافات هندوسية وبعضها ثقافات سيخية تنتمي إلى السيخ وإلى التاميل إلى غيرهم وحتى يعني الموضوع بجا لمسألة الدراما الخاصة الدراما الآسيوية هذه أثرها كبير على المتلقي وعلى المشاهد سيما الأطفال والنساء. والنماذج هذه المسائل معروفة ومعلومة للجميع كذلك من الواقع واقع الدعوة الإسلامية واقع المدعوين في موضوع المظاهر والظواهر هو الانتشار الضخم للمخدرات ودون آخر ضبطية تمت في المصران لتلك الحاولات التي تحمل هذا الدواء وهذه الحبوب المخدرة والخطيرة وهي بالمليارات بالمليارات الحبوب والتكاليف وده المضبوط ترى كم والغير مضبوط سودان دولة واسعة مع ال... بعض الانفصال الثاني الدولة دولة واسعة حدود مع أكثر من تسع دول وبحر ساحل بحري ضخم وطويل وبالتالي هو مفتوح في كل جوانبه وفي كل اتجاهاته والاجواء أيضا مفتوحة لاستقبال كل شيء وبالتالي فإن ما يدخل البلد أيضا مطلوب إذا كان هذا هو حجم مطلوب فتخيل معي حجم غير المضبوط هذا في في في في مقابل ضعف إمكانيات الدولة وضعف الشرطة وضعف آلياتها وضعف الضعف آليات الأجهزة الأمنية والأجهزة العدلية هذه الأجهزة لا تستطيع أن تشمل رعايتها وحفظها وصيانتها وتأمين لكل الجبهات جبهات وكل الحدود هذا مستحيل والناس يتكلمون عن أن المخدرات انتشرت بكميه ضخمة وكبيره حتى في الجامعات ومش الكلام عن طلاب الجامعه لان ابنائه طلاب ان الطلاب الثانويات يتكلموا يقول لكم الله زي الفل طب مخدرات وفوران بتاع بنجو وفوران بتاع حشيش وفوران بتاع حبوب بتا وهكذا وللاسف الشنين حتى الميساء وحتى الطالبات يستشرى بينهم هذا الـ هذا الـ ان القبيل لا والإعلام نريد القبيح والصين وشكل كبير لهذا لهذا الامر ايضا لان الجريمه التي تنقل عبر الاعلام وعبر الجرامه وعبر التلفاز اكبر من الجريمه المباشره التي هي في واقع الناس الانتشار واستشراء ال ال ال الزنا والشذوذ والجنس الثالث الذي هو دلائل وتدليل لل للشذوذ ولكلمه القبيحه فيه ومنه ذكورا كان بين, بين الذكور كان او بين الاناث وقبل هذا وذاك بقوه مملكه الشرك في العالم الاسلامي والخرافه والدجل والشعوذه بكل اشكالها التقليدي والحديث التقليدي عبر الفكايا والمشايخ والمجتمع عليها والحديثة اللي هو التنجيم والمنجمين العالميين والنظر في الكواكب والابراج حتى إن الأبراج لا تزال قوتها عبر الإعلام وعبر الصحف الصحف السودانيين الذين يمتلكون الشركات المالكة لهذه الصحف مسلمين ولا تزال يروجون للأبراج ويروجون للكواكب ويروجون للمنازل ولهذه المسائل ومملكة الشرك في العالم لا مملكة قوية مملكة الشرك الغثنية مملكة قوية وهذه المظاهر هي مظاهر هي مؤشر لحركة الدعوة لأنه كلما هذا المؤشر اتسع وزاد هذا يعني أن الدود على الدعاء ينبغي يعني كل مضاعفا والواجب ينبغي يا يكون بذات التحدي وبذات الـ الـ الـ المطلوب من هؤلاء الدعاء لا في, في الواقع الدعوي التحدي القادم تحدي الحضنيات يعني اتاحه الحقيات التي صنعها وتعها الاخ رئيس الجمهوريه في خطابه الشهير في اول هذا العام والذي عقبه بلقاء الاحزاب والقوى السياسيه فجرعه الحريات يعني ان اهل الباطل لهم المساحات الواسعه لانه يقولوا باطنهم في مثل هذه الساعات اللي بيتكلموا انتم فيها الشيوعيه يتكلموا والبعثين يتكلموا والقوميين يتكلموا ودعاة الشرق يتكلموا ودعاة الغربيه ودعاة الدوله العلمانيه ودعاة الدعاة للدولة للدوله الاسلاميه كلهم هيتكلموا واهل الفساد واهل الإفساد بأشكاله المختلفه هيتعهدوا ويعترفوا وحيتكلموا وهيشروا فكره لو كان لهم فكر اصلا وحيتكلموا وهيناقضوا هذين على مثوابتنا وعلى قيمنا وعلى اخلاقنا وعلى كل ما نملك وهو بذات الصورة أيضاً هو يمثل تحدي كبير أمام الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ويمثل حزمة من الحزمة التي ينبغي أن يأبه الناس لها وبها ويعد العدة من أجلها وأيضا من التحديات ما تفضل به البشير بالأمس هو ظهور وذيوع الفكره الشيعي في السودان وابتلاهم لمجموعة من الحسينيات في عدد من مدن السودان وعدد من الاحتفالات والمظاهر المختلفة التي طرعه سفارة الدولة المعروفة بتبني الفكره الشيعيه وتصديق الفكره البعثي الخبيث بكافه اشكاله إضافة إلى التصوف الغالي التصوف الغالي في أشكاله المختلفة وفي أشكاله الكبيرة وأشكاله المهددة للعقيدة الإسلامية ومهددة لكل ما يتصل بذلك وهو أيضا تحدي كبير أمام الدعاه الى الله سبحانه وتعالى وهو تحدي بالنسبة للدعوة إلى الله عز وجل التعدد الواجهات الدعوية والاستراع داخل منظومات العمل الدعوي وفيما بينها وهذا يشكل واقع سيء واقع ممت ان فصائل الدعوة الإسلامية بينها من الاحتراب والتصارع داخل المنظومات وفي ما بينها، وبالتالي فإن شوطا واسعا من من الالتزامات، ومما ينبغي على أهل الدعوة أن يقوموا به، لأن مجموعة التحديات التي تقابل الدعوة لله سبحانه وتعالى ينبغي أن تلفت انتباه أهل الدعوة إلى. مزيد من الاتصال ومن التحاور ومن التنسيق ومن التحابب لأجل تقديم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليس تنازلاً عن النصيحة ولا عن هذا ولا عن ذا ولكن ينبغي أن نقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيما يجب وفيما ينبغي خاصة وأن هذه المظاهر بدأت تفرز شكلا من الاستقلال لدى كثير من الشباب لأنه الدعوة إلى الله ينبغي أن تقدم بشكل جماعي الدعوة من الواجبات العظيمة التي ينبغي أن تقدم لأنها حسبة ولأنها أمر معروف لا هي عن وبالتالي الجماعية الجماعية فيها. وتنظيمة هو من الامور المهمة. ولهذا نجد ان بعض المنتسبين الى الدعوة الاسلاميه يشككون في الجماعية. يشككون في تنظيمات الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وهو من باب انا اسميه بعض من التلف الفكري وتحمل لأقوال العلم ما لا ينبغي أن تحمل مع أن أهل العلم يحرصون ويحمون جماعية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنا أقرأ عليكم يعني كلمة وفتوى من اللين الدائمة. في الكلام عن جماعة الأنصار السنة المحمدية فالفتوى كانت هي فتوى كبيرة تسألهم على أنه بعض الناس بيتتلب عن أنه جماعة الأنصار السنة جماعة بدعية و لا ينبغي لها أن تكون بهذه الجماعية و من هذا الطريق فالفتوى قال الشرق قالت جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر ثم السودان جماعة إسلامية سنية سلفية تدعو إلى الله على منهاج النبوة في التوحيد والتعبد والسلوك وتعتقد الولاء والبراء على الكتاب والسنة أي ليس على أصل التوظيم هذا ما هو معروف فهي توثر يماعة المسلمين والله الحق في وسط هذه المجتمعات التي تعج بأنواع الفرق والنحل وقد نفع الله بهم خلقا كثيرا من العلماء وطلبة العلم وعامة الناس وهذا الاسم جماعة المحمدية انما صار لتتميز به امام الجماعات والفلغ التي داخلتها البلع والاهواء المضلة وعقد الولاء والبراء ليس على هذا الاسم وانما هو على الكتاب والسنة والحب في الله والبغض في الله وهو على الكتاب والسنة والحب في الله والبغض في الله ولهذا فلا يجوز تفضلقه هم يجوز yr هدر ولا تفريق كلمتهم ومن سعى في هذا رماهم بالتحزب المقيت فقد اعتدى عليهم وظلم نفسه وهذا من الفتون في صدع الصف وتفريق جماعة المسلمين التي تترسل النبي صلى الله عليه وسلم en uwciq en waafusena met de gewoonte van het verbergde en van de woorden en het van de kennis die nuttig is, en het verspreiden kennis onder de mensen, en in صالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ وعبد العزيز بن عبد الله ابن عبد الله بن باز رئيس لللجنه عليه رحمة الله فالشاهد انه تعدد الواجهات والصراع الداخلي احلاله يكون صراع مصطنع لمنع الدعوة من ان الى المطلوبين لانه أحيانا يقول الخلاف بين المنظوب للشباب الشباب وطلبة العلم على... الذي يدعو السلفية ما يسمى بالسلفية العلمية يتكلم في مسائل بتاع الترف وتفاصيل مسائل لا تلي ولا تهم العامة وأنا ما ذكرت هذا الا لأن الأسافير الفضائية بدأت تنقل حراكاً وتناقشاً في مثل هذه المسائل التي من يتناقش فيها لا يملك العلم ولا يملك الدليل وإنما هم اقل من أن يقال عنهم انهم مقلدون. فدخلوا في مسائل وفي احترابات هي تفاصيل ما رآه بعد أهل العلم عليهم رحمة الله. أو حفظهم الله. فظل هؤلاء الشباب يتناقلون هذا الكلام فيما بينهم ويتناقشون به وكأنهم في معركة وكأنهم في قتال هذا شكل من أشكال الاستراع وحتى منظومات الدعوة الأخرى على فيه في السلفية مجموعات الدعوة الإسلامية في أشكال العريضه وفي أشكال الحركيه ايضا ما سلمت من الخلاف داخلها وهم أيضا لهم لهم دور كبير ينبغي ان يقوموا به في واجب الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فان الدعوه الى الله واجب عظيم انما ينبغي على الجميع ان ينهض به كل في مكانه وكل في مجال علمه وكل في مجال تخصصه كما هو معلوم وكما هو معروف فان هذا واجب لا يصابره انسان ولا يدعي انسان انه, أنه هو الذي يقوم بي بكل الدعوه وبالتالي يلغي الاخرين ويقصي ويقصي الاخرين الا ايضا من المظاهر التي في الساحه هو ضعف الاله الاعلاميه الـ الاسلاميه في مقابل الاعلام الاخر يعني انت لو ضربت مثلاً بمثال بالمواقع الإسلامية على الشبكة العرقبوتية في مقابل مواقع النصارى تجد أن مواقع المسلمين ومواقع الجماعات الإسلامية تمثل أقل من 12% من مواقع النصارى كمثال والقنوات الفضائية التي تنشر الإسلام وتنشر المعارف والفكرة السليم وتنشر الخير والصلاح في أشكال مختلفة لا تمثل ولا واحد في الميديا من الميديا التي تبث عبر الشاشة البنورية فبالتالي فإن الاله الإعلامية الإسلامية لا تزال في البدايات وحتى الموجود في المهنية, وفي الفنية, وفي الإمكانيات, وفي الاستقطاب وفي الجذب وفي الصناعة, في الصناعة الإعلامية هذا تلقا حاجة فاكرها تحتاج الى كثير من المهنية، وكثير من الجناء، وكثير من الأشياء التي يحتاجها هذا الفن وهذا هذا الجهد في واقع الدعوه الى الله نجد انه الالتزام بالاسلام صاح انه الان نسب الالتزام والرزق وانتشار الخير مسألة ضخمة ومسألة كبيرة ولكن مع هذا بلجأ انه الالتزام الحقيقي والالتزام الفاعل والالتزام اللي بيصنع الأمة وبيصنع المدافع الحقيقية وبيصنع التغيير لا يزال التزام ضعيف ونحن محتاجين لاقدام واشكال من الالتزام الصحيح الفاعل والفعال كثير جدا من الشباب يرى انه التزام في بعض المسائل المعدده ان قام بها خلاص واختفى بهذا الجانب وظن انه ملتزم وان غيرهم من الناس ليسوا كذلك وبالتالي اتساع شكل الالتزام واستيعاب لكثير من أصول الإسلام واستيعاب هؤلاء في حالة الدعوة هو مؤشر إيجابي واختزال الالتزام وتضييقه في دوائر ضيقة ومحدودة وفي أشكاله في وفي مسمياته وفي مظاهر محددة ومعينة هذا الاختزال يؤدي الى فقر حركه الاسلام في الحياه وبالتالي نحن محتاجين لكثير من القيم لان اصلا الالتزام هو التزام القيم اكثر من غيره قيمه التوحيد وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه قيمة الإخلاص في العمل والإخلاص في الالتزام إن والأعمال بالنية وإنما لكل أمر ما نوى فمن كان في جنته إلى الله ورسوله فإن الى إلى الله ورسوله ومن كان في جنته يجد يصيغ أو نافر ينكحها في جنته إلى مهاجرة إليه قيمة التوبة والشكر والحمد والصبر واليقين والثقه بالله سبحانه هذه القيم اعمال القلوب اعمال القلوب هي التي تصنع الامه واعمال القلوب هي التي تصنع التغيير واعمال القلوب هي التي تصنع الشباب المجاهد والشباب المقاتل والشباب الداعي والشباب المتوثب دوما الى المعرفه اذن ودي القيمة لأينا في حياتنا. والقييمة لمحتاجين الى غراسها في مجتمعات الامه الاسلاميه ودي الالتزام الحقيقي والصادق. اللي احنا كل ما نشرناه. وبيناه ولذلك حتى المشايخ في القديم كتبوا في هذه القيم. وأنفوا فيها وجعلوها حركة الاساسيه عندنا في كتبهم وهما يتصل باعمال القلوب وما يتصل باعمال الداخل فان اعمال القلوب اكثر حظا في القبول واكثر حظا في التغيير واكثر حظا في الصيانه واكثر حظا في الاستدامه واكثر حظا في الوصول الى النتائج واكثر حظا في بلوغ الاهداف واكثر حظا في تحقيق الغايات على غير هذه الأمور الأخرى التي هي أقل منها في الدرجة وهي صعبة اتفق معكم أنها هي صعبة لأن العمل القلوب دي العمل القلوب دي ما يطلع على أحد إلا الله وذا التحدي على كل مسلم التحدي الذي أمامي وأمامك هو أن نري الله سبحانه وتعالى من قلوبنا مما يراه الناس في مظاهرنا. ولذلك كان الصحابة يقولون ما سبقنا الصديق بكثرة صوم ولا صلاه ولكن بشيء وقر في صدره، وكانت تقال عن عمر. وكان التابعون يقولون الله عبد الله ابن المبارك وصلينا وتصدق وتصدقنا وجاهد وجاهدنا وعلّم وعلّمنا فلأي شيء سبق ابن المبارك؟ كان شاهدنا وانت ملقي شوف الزور معاه لكن شايفه قدامك. ما معك، هو معك في لكن شايفه انت قدامك بالأخلاق وبالني وبالعطاء وبالعمل فالتابعون ولا هؤلاء جنة الخلق بعض الصحابة قالوا لأي شيء سبق نبو المبارك؟ قالوا وفي سفرة سافتناها معه أضيء السراج فجاءت وهبت رياح فأطفأت السراج فلما اضيء السراج اذا عيناه تذرفان فقلنا ان عبدن ابن المبارك انما سبقنا بخشيته لله ذا المعنى الذي تحتاج اليه الدعوه الاسلاميه هذه القيم القلبيه واعمال القلوب. واعمال الداخل. واعمال الخلوات. التي هي اساس الصباح. دي اللي بينقرب بينها الانسان الى الامام. ودي نفسها هي تحدي امامنا. الان الناس يتكلموا عن على الفساد. ويتكلموا على التبديد. ويتكلموا عن ضيع الزمن إننا مستمعين وضيع الزمن وضيع الوقت وضيع غيره وإنه من مظاهر الفساد في حياتنا العامة وكثير من الاعتداء على المال العام وكثير من مسائل الاعتداء على الشرف وعلى الأخلاق وتفكك الأسر ومسائل الطلاق وتدمير الأسر والقيم والتفاهات في المجتمعات ده كل أسباب الأساسية ضعف المعتقد وضعف أعمالنا كلهم وده المظهر الأساس في حياة الناس هذه بعض المسائل التي تتصل بقضية الالتزام وتتصل بتشخيص واقع الدعوة الإسلامية وبالتالي فإن معرفة هذا الواقع هي مهمة لأنه بمعرفة وتصور الواقع استطيع انا ان احدد الواجبات وارتب الاولويات طبعا بطل ترتيب الاولويات واحد من من, من مشاكل ومن مظاهر الواقع انه الاولويات والتبع في حياه الناس وفي حياه الدعوه الدعوة الاسلاميه وهذا جزء من المعالجه اللي عنه ان شاء الله يبقى أهمية تشخيص الواقع الدعوي دون هوا ودون تحيز ودون ميل هي مهمة لتحديد سبل المعالجة وشغل المواجهه وبالتالي ينبغي على الناس يكون عنده ادراك ومعرفه للواقع وأصل الدعوة إلى الله هي فتوى شكل من أشكال الفتوى وشكل من أشكال التعليم والفتوى والتعليم في حركه العلم والعلماء وطلبه العلم تستلزم امرين كما <تصفيق> يقول ابن القيم عليه رحمه الله في, في الاعلام وفي غيره قال هي ابن المفتي لابد ان يقول له علم بالوقائع وعلم بما يجب عليه في الوقايه شكله بعد إحنا الاستاز كارل قاموا طلعوا القاعدة المشهورة اللي هي فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع بكرة عبارة عبارة سودانية لكن أصلها عبارة قيمية ذكرها محمد بن شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيما الجزية عليه رضي الله فهي كلمة رائعة هذا كلمة رائعة والوالوالوطلع منها ليس تفضيلا طبعا وإنما منها من بعضها منها من بعض من بعضية هي ما ذكره هؤلاء هو اللي في جامعة الخرطوم لما كان الطلاب سكامل وتهامي والدكتور عبد الله أبو وهؤلاء شرف آخر هذه القاعدة التي تقول فهم الواقع وفهم الواجب في الواقع ده الواقع بهذه الطريقة. طبعاً برضو من الترف اللي هو برضو انه الكلام في الواقع ومن الواقع وهل نتكلم في الواقع ولا نتكلم في الواقع وأفتكر برضو هذا من الترف بين طلبه العلم هذا من الترف طلبة العلم ما وارد لانه الشخص الشغال في الدعوة الى الله محتاج انه يشخص الواقع اللي هو بدايه خارج ويتكلم فيه لا متشخصه. ويعرف الشيء مطلوب في هذا الواقع الشراب أنا لما أجي هنا مدني أوليب التوم حاضبت بدي عايزين فيها شراب واقعكم في شراب المشاكل الموجودة في الحياة عندكم هنا لأن المشاكل عندكم ما هي المشاكل عندها لجائكم من الدامج الدامج بغير مدني ومدني غير الحصائص والحصائص غير الكسلة والكسلة ليه والكسل الطوقل وطوقل غير الدمازين حتى في التوحيد وفي العقيدة عايزين شكل معين من الكلام فيه مدني يختلف عن الكلام في في, في كسلة وهكذا والكلاف في مسائل الإيمان وفي مسائل الصلاة وفي غير المسائل فيه مسائل محتاج الله هنا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المخابر المسلم الذي يرويه مع لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن قال له يا معاذ إنك ستاتي قوما أهل الكتاب دا الواقع الواجب فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله ديوان احمد بن حمد عليه رحمه الله فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله فان هم جاؤوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله فانهم اطاعوك او اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوه مظلومه فانه ليس بينها وبين الله حجاب فاذا انت بتوصف وتشخص الواقع وبعد ذلك تختار ما ينبغي الواجب في هذا الواقع فاذا معرفة الواجب وتنزيله لواقع الأمة القضية الأولى الواجبة هي قضية العلم والفهم والعمق وده المطلوب في الدعوة لله سبحانه وتعالى ما في دعوة بجهل وما في دعوة بيجهل وما في دعوة بما كيفما اتفق الدعوة الأولى ناس يقعدون لها ويتعلموها من المشايخ وليس من المكتبة فإن من دخل إلى العلم وحده وخرج وحده ومن كان شيخه وكتابه كثر خطاه وقل صوابه كما قاله والماعب الشاه زي ما قال الجماعه شيخ الشيطان ومن اكثر الامور المعقده والتي تقعد بالناس هي انبراء الاحداث للعلم والتعليم والدعوه الى الله لا الناس يقعدوا في الواقع ويتعلموا العلم عشان يقوم بالدعوة الى الله سبحانه وتعالى. والناس الآبدة الزاهدة في العلم والتعلم للأسف الشديد يا اخوان ما في دعوة الى الله بدون علم وتعلم. والعلماء الضبانيين. العلماء الموسوعات. ما قعدوا على العلم حتى اخر لمق في حياتهم. واني هذا الله الإمام أحمد بن حنبل يرونه وهو الإمام صاحب الإمام يعني صاحب مزهر. امام عنده أتباع. ده الإمام في الفقه. بغير الإمام في الحديث وبغير الإمام في لكن الإمام عند الفقهاء هو الذي له أتباع. فقالوا له إلى متى تجري خلف بأولة الشافعي فقال لهم من أراد العلم فليلزم ذنب البغلة. بارة الشارع. بغلة الإمامة. ولهذا كان هؤلاء العلماء الربانيين الكبار حتى آخر لحظة من حياتهم يتعلموا. ويزألوا. ويتلقوا العلم. ويزألوا على المسائل المختلفة. وطلاب لا يزالوا يجالسونهم. الساعات الطويلة. ويتعلموا منهم هذا العلم. وبذلوا فيه ما بذلوا من الرحله ومن السفر ومن الساق حتى ان بقي ابن وخلد القرطبي والاندلسي تلميذ المطح احمد بن حنبل جاء من الاندلس من اسبانيا ليتلقى العلم على شيخه امام أهل السنه والجماعه ابو عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني عليه رحمه الله فريده في المحلة. قال له يا شيخ والله يا يهيب من بعيد. قال له. قال له والله أنا شيخنا. نسوي شنو قال له تعال عند ادى الفجر الاول على هيئه سائل شحات يقول يقول يا لله يا محسنين الله كريم من كرام لله. يقول كده ويغنب. فيقع عليه الإمام احمد بن حنبل ويتلقى العلم عن على الامام احمد بن حنبل كانت الفتنه وقيله المهنه وهم كانت في زمن ثلاثه من الخلفاء العباسيين حتى ارتفعت المهنه فلما كان يدخل باقي ابن مخلد الى الامام احمد بن حنبل في بغداد زينه الدنيا ردها الله سالمه المانه فكان يقول فكان يجلسه ويدنيه بالقرب منه فيخواننا هذا العلم وهذا التعلم باب وسبيل واسع ينبغي على الناس الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يبذل جهدهم في هذا السبيل وفي هذا الطاب هذا هو الجانب الأول وده جانب أفتكر هو جانب اساس لأنه نحن كل ما تعلمنا كل ما قصرنا الطريق يعني مسائل التنسيق والاختلافات ومسائل الحوارات والاختلاف في بعض المسائل العلمية وغيرها كل ما الناس جلسوا وتعلموا ضاقت مسائل الاختلاف بيننا. فعلينا ما عندنا محاربه لواقعنا ولا لاختلافاتنا ولا لغيرها الا بالعلم الصحيح والعلم السليم وداعي الناس يبعدهم. و. أخوان العلماء حمد الدكتوراه وحمد الشعارات العلميه نصيحة وهمصة في ازالهم. ينبغي ان تكونوا المدارس للفتها وللعلم والتعليم في بيوتكم وفي مساجدكم وفي غيرها. كل ذلك منكم. لا ويكون عنده منهج وعنده كتاب تجلسه كتابين وثلاثة وطلاب يتلقوا منه. عشان نغير نحن ما, ما نحن لدي الشباب وطلاباتنا. ونحن ماشوا خشوا المكتبات وخشوا الكمبيوترات دي والانتدلات دي خشوا واتصلوا بالشيخ جوجل حافظه الله وتلقوا علومه من الشيخ جوجل وتلقوا تعاليمه من المنتديات ومن الواتس أب ومن التويترز ومن الحاجات دي يعني الآن أصبحت هذه هذه الأسافير الفضائية تجرى الضعيف والموضوع والغط والسمين والأكاذيب والصحيح والصادق وأيضاً مما يلاحظ في واقعنا بالأسف الشديد هو ضعف القراءة بنوعيها إذا كانت قراءة على مشايخ أو قراءة من كتب أو حتى قراءة من هذه الشاشات القراءة الآن بيجا نصبحت حال الناس الآن بتاعي سنجيبشت تقول ليك البوست بوست كده بتاع ستة ولا خمسة سطور بالكاد يعني ده, ده العلم عندنا الناس الآن لكن الان اسأل, أسأل اجيب لك مصطفى الشاب من الشباب الان انا صراحة المحاضنة قلت عزا خديمة باستبيان لكن مثلا انا بجي العيام عملت عملية وكده فاقعدني هذه مسلا قلت عزا جايز استبيان ووزعه أو في اليوم وقولنا عمل لين اذا سألنا الان عشرين شاب الان هو بيجري هات الكتاب او اخر كتاب خدته الكتاب شنو ما في حاجة اللي بترجع دل تنجبه في المية ما ما دماجع عليهم فيا إخواننا الموقف والله خطير زي ما يقول الشيخ المنزيون حفظ الله الموضوع خطير بارك الله فيكم على الناس إنهم يعني الموضوع ده يدوم أهمته واهتمامه ودي دعوة لأهل مدني إنه بعد هذا الاسبوع تكون في مبادرة هؤلاء الدكات والعلماء يكون كل يسير عنده حلقة بتاعة علم وتعليم ده في المراث في التوحيد وده في والصفات وهو هاخره كله في بيته وفي مسجد وفي الجامعته وفي كلته لا وده يكون في ناس رزده عنهم لا يجبع شوية هتكى كله خمسة شباب لهم شيء حدث منهم شيخ اليوم والشيخ بتتجاه ان كتاب خبط شيخ فلان وده الكتاب في دكتور فلان وكتاب في دكتور فلان وهن السعواء لا يحفظ البيقونية فضل عنه يحفظ بيثو تماما المحتاجين نهلة بين فصائل الدعوة الإسلامية يكون عندما تقدم التنسيق وأنا أناشد الدرافستر محمد بشير عبر هذا الأسبوع إلى مزيد من التنسيق والتشبيق عبر هيئة علماء ولاية الجزيرة وعبر هيئة علماء السودان أن يكون في مزيد من العطاء ومزيد من العمل وما يكون العمل وليد الفعل في بعض المسائل العالقة وبعض المسائل المستجدة نزلهم ينشطوا فيها لأنه نحن لعمل دائم واحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عايشة في المخالب المسلم أي العمل احب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الدائم وقالت كان عمله ديمة أي دائما فالدوام مطلوب ساعه بغفر نحن مطاقين على الدوام نحن نحن ما صح جاء نصال سنة وخامس السمين وسنفية علمية وجمعية شنون والظلوط شنون حلقة إسلامية نحن مجموعات نحن مجموعات محتاجين ننسق مع بعضنا البعض نحن نقعد مع بعضنا البعض نحن بعض. نتحاور فيما بيننا في, مبين في الموضوع لأن أكبر مننا نحن نتحدى في شيعة نتحدى في نصارى نتحدى في ميديا وفي إعلام نتحدى في هذه الموبايلات نتحدى في مخدنات نتحدى في واقع بتاع شركة بالله سبحانه وتعالى بكميات وبالشعرات ضخمة. ده كل يدد ده شاك يتحدانا. نحن عايزين نعمل مشتركات. عايزين ننسخ في قطر معينة ومحددة لعمل اسلامي كله في محيطه. لو ان كل انسان عمل واجبه وقام بيواجبه لانها اصل لغاية. وعن حق الكثير من الفضائل. ما انا في عطار العمل القلي للامة الاسلاميه ما بخص غيري وانظر الى انه اللي بجيبه هذا والخير بجيبه داي خير وان كان فيه دخل وان كان عندي فيه وانا تفصيليه لكن ضوءة تفصيلية هي محتمله لانها افضل من, من الوقع لانه يا اخواننا ليس العاقل من يعرف الخير من الشر ده ما عاقل ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين كما يقول شيخ الاسلام ما إنت في إطار كنت تتكلم في منظومتك الدعويه المحدده لكن انت بتتكلم في اطار الامه الاسلاميه الكبيره وفي الاطار ده انت بتحتمل من هذا وترضى عن هذا في مقابل العدو الاكبر وتجامل هذا على حساب العدو الاخر وهكذا ودي مسائل معروفه في تاريخ الامه الاسلاميه وهي ايضا معروفه عند اهل السنه والجماعه فاحتمال ادى المسلتين لاقتناب اعلاهما تنسيقا وتشارقا مع جماعات الدعوه ومنظمات الدعوه الى الله سبحانه وتعالى ودائما محتاجين فيه لتنسيق محتاجين تجيه فيه لتشبيك ما تجيه فيه من العمل ومن التحول ومن غيره مما ينبغي على الناس ان يقوموا به نحن من خلال هذا الأسبوع خلال هذه المحاضرة ندعو الشباب والأمة المسلمه ومنظومات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أن تمتلك سلاح الزمان وسلاح الزمان هو الإعلام الآن الإعلام هو الذي يحرك والإعلام هو الذي يصنع والإعلام بمختلف دروب وأشكاله السمعي والسمعي والبصري والإعلام المواجهي الفردي والمضاون والجمعي بمختلف أشكاله والأنواع الأربع المعلومه عند علماء الإعلام فالإعلام المحتاجين في كل هذه مساحات مخير العطاء ومحتاجين أنه أيضاً حتى في الأسافر الفضائية والمنتديات وفي التويتر والفيسبوك والواتساب وغيرها من الأشياء كل وسائط الاتصال هذه ينبغي أن نقوم فيها دعاء إلى الله دعاء إلى الله نقول أن نكون, نكون ناشرين للفضيل والخير في هذه المراقعة كل انسان وياخواننا هذه العساكر كما انها تعترض كلامنا فان الله سبحانه وتعالى يكتب ما نقول وما يكتب في هذه العساكر يبقى حتى بعد وفاة الانسان قديما الشباب ماتوا وتركوا من ورائهم الخير وتركوا من ورائهم خلاف الخير فهذه تحديات عظيمه ايها الكرام هذه وإظهار عظيمة أيها الكرام ينبغي ان نهتم بان مجتمعنا المسلم يحتاج الى تامين في عقيدته وفي اخلاقه وفي القيم التي يحملها هذا المجتمع الان نحن اخواننا مجتمعنا والله ما مهدد في اكله ولا في شراب والله الاكل والشراب هين واللبس والسكن هين وتوزيع السلطه والثروه والله اسهل من ما لكن المسلمين دين مهددين في عقيدتهم الان هنالك قابل الان دوله الصومال كانت دوله مسلمه 100% أصبحت هالكة قابلية للتنصيق في الصومال والآن بدأ يظهر النصارى في الصومال دفوق إقليم مية في المية مسلم بالحروب والاحتراف بها في قابلية للتنصيق اليوم بسياسة ما يسمى بشد الأطراف وبعد ذا كان بدأت ثروة والاحتراف لهذه الأطراف الآن أصبحت في قابلية للتنصيق السودان ده كان وحدة واحدة مليون من المربع تم شد الأطراف وطم اختلاقهم أصبحت في قابليه للانفصال ينفصل جزء وانفصال الجنوب لا يعني انفصال الجنوب ولكن يعني تعطيل الدعوة الإسلامية من أن تنفذ إلى غرب وإلى جنوب إثريقها إلى, إلى, إلى, إلى غرب وشرق ووسط وجنوب إفريقيا وبعد غفلق وعشوية قفلوب من الفروم وعشوية قفلوب بالدمازل يبدأ فيه هذه القابليات هذه القابليات تعني أننا نحتاج إلى مزيد من تأمين السورانيين دي تأمينه في عقيدتهم وتأمينه في أخلاقهم الآن القبليه بكا بكل نتنها وعفانتها. اصبعت تطل في سائل ولايات السودان. جبلتي وجبلتك. بعدها يا جبيل او انت كفه. نحن كواهلة. لكن الكواهلة زاتهم جوة بيرضوا يا بعض. نحن جعاليين. ازياده بيدبل مشعدره والعمران بيدبل بالعمارات يا ابو عصاير حاج دي بالثاني شايقيه شايقيه دل دل بداليه وشايقيه وشاكيه بطوم وزعوها بطوم والجلايد دي كلها بطوم انا قلت جبينه جبينه كبيره هل الجبينه دي بتشبعني بعد شويه بيختلف يا طال جبينه الواحده منو قدام من ياتو من ياتو ومن ياتو ومن ياتو من يأتي أسرة ولا ما حاصل يا أخواننا يبقى القبليه الغبلية ما من تعالي مشكله الناس والقبليه ما تجيب نهضة والغبلية ما تجيب تطور والغبلية ما توزيع السليم للسلطة ولا للثروه نحن يا أخواننا مسلمين نحن ما سودانيين ولا جعليين ولا شاقين ولا زغاة ولا فرط ولا هذا ولا ذاق نحن مسلمين يتقدم أهل الكفاءة يتقدم أهل الأمانة يتقدم على الصدق وعلى الولاء لله يتقدم هؤلاء يا اخواننا الان السوداني يعاني من القبل. القبليه دي حتمزقنا حته حته مجتمع عصصون لا يزال مجتمع فيه هذه القيمه المحافظة المحافظه على كيان الامه الاسلاميه دون ما نظر الى القبائل ما في لا في تكويننا ولا في تقسيم السلطه بيناتنا ولا في اي شكل من الاشكال اصلا ما عندنا اشكاليه ولا عندنا غضاض انه يجينا يبقى رئيس اي زلمه كافي الولايه ولا كالمحليه ولا على مستوى ولا على مستوى السودان ولا عندنا حصص بنقدمها ده ولا بالافخاد ولا بالفروع ودي واحده من الصمامات الامل للبلد الأرض كل ذبيل دا يكشّي السلاح وكل ذبيل عايز تعمل مؤتمر وكل ذبيل عايز تعمل محلية وكل ذبيل عايز تعمل ولاية وكل ذبيل عايز تعمل لها محلية وكل ذبيل عايز تعمل إدارية وكل ذبيل عايز تعمل شيخة دا يخده بمزقنا ولا في شرف أنا كان كان داعي لقيت حقين على ما أنا داعي والله إذا ما فيه شرف لي ولا فيه فضيلة لي لكن الناس بيأذن لحقوقهم بما ينبغي إنه تكون في تنمية مستدامة وتنمية متوازنه وهكذا مما ينبغي أن يكون بين الناس فيخوان تامين تأمين أهل السودان في عقيدتهم وفي أخلاقهم وفي علاقاتهم الاجتماعية وفي شعرهم كل ديمة المسائل المهمة والعظيمة ويا أيها الكرام آباء وامهات وإخوات وأخوات وأبناء وبنات نحن القيم حققتنا كسودانيين لو ما عملنا حسابنا نحن عن الدهوة بأكثر مما هو عليه الآن الكذب والغش والخداع والخيانة والسرقه والتبديد وهذه المسائل السجون ملانا بكافة أشكال, أشكال الجرائم والحياة الثقة بين الناس في الحياة أصبحت مهدده والسوق الأول ما بيقبل الشيكات من أي زن والسوق ما بيقبل الدين من أي إنسان والثقة داخل الأسر داخل البيوت والشوارع أصبحت من عدمة دواء دباء عظيمه عظيمة ينبغي هيلهب بها الناس ومع ذلك نحن بنرى أن الخير موجود في هذه الأمة والفضيلة موجودة في هذه الأمة والخير موجود في أهل السودان لكن نحن يأخذ كدعاء الى الله سبحانه وتعالى نعرف واقعنا ونعلم هذه الواجبات التي قلتها مختصرة فإن المحاضره التالية كل إنسان حيثل في جامعة ويجاء بوضوع الاستقامة حيكون في مجروعه كل موضوع بيلي موضوع الدعوة الله وموضوع التغيير. ولكن ينبغي ان نعلم ان تغيير الواقع لا يكون الا بتغيير ما بالنفوس. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسه. والداعية الناجح هو الداعي اللي بيبدأ بنفسه. ولهذا لما قيل للحفرة البصري لو حدثتنا عن عتق الرقاب. فتأخر تأخر مدة ثم تكلم فأعتق الناس فقال لهم لم تأخر قال انتظرت حتى جمعت مالا فاشتريت عبيلا فأعتقته ثم تكلمت القدوة لقد كان لكم في رصينا قسوة حسنة القسوة الحسنة إنما تأتي بالقدوة انت عايز تغير وعايز تصمح لما تقول أول قدوة صالحة في نفسك لتكون مصلحا لغيرك الدعوة بين الواقع والواجب في عنوان هذه هذا اللقاء معكم نحن السعداء بالالتقاء معكم بعد سنتين السنفات ما جناكم أسأل الله المجيم الله سبحانه بيننا وبينكم التلاقي وصلى الله وسلم على الله, الله, الله عليه وسلم وعلى